وَذكوا إذْجعللَكم قفاء م من بعد عاد وَبوؤكم في الأرض التخذونَ مِن سهولها قُسور تنحتُونَ الجبال بيوت فَذكُ وَاء الله وَلا تعتوا في الأرضسدينين قال الملَاء الذين استكبروا م مننقومهِ للذين نستضعفُ لمنْ آمنَ منهم أتعلمون أن النَّصالِح مرس تعلمون أن صالِحمّرسل من الرَبّه قالوا إن بما أُصل بهه مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في, في دارهم جاثمين قال المصنف رحمه الله قال علماء التفسير والنسب سمود بن عاثر بن إرم ابن سام بن نوح وهو أخو جديس بن عاثر وكذلك قبيلة قصم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السلام وكانت سموذ بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيها بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صخر بن جويريا عن نافع عن ابن عمر قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على ثبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا منها القدور فأمرهم النبي الله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم أما بعد في نسخة فعجبوا منها وهو خطأ كذا قال شيخنا والصواف فعجنوا منها ونصبوا القدور في أحد عنده فعجبوا أو فعجبوا نعم الصواف فعجنوا نعم فعجنوا منها ونصبوا منها القدور فأمروا في منها ولا نصبوا القدور الشعب يجد منها في الشعب نعم انظر المسند في المسند النسخلة بين يدي ونصبوا القدور نصبوا منها. فعجنوا منها يعني من هذه المياه ونصبوا القدور جمع قزش على النار نعم فعجنوا منها ونصبوا القدور فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاهراك القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم قال على شيخنا الحفظ الله هذا يدل على عدم جواز الشرب من آباد ثامود هذا يدل على عدم جواز الشرب من آبار ثمود ومن أخذه يعني المال الذي في هذه الآبار فعليه أن يهرقه ويجوز الشرب من بئر الناقه وكذا لا يجوز دخول ديارهم إلا للعبرة والبكاء أما السياحة كما هو الحال الآن فلا انتهى كلامه وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى الحديث في النهي عن الدخول هو في الصيحين في النهي عن الدخول في دياري فأموت. نعم ولا صحابه لرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام بعض السفهاء وإنما يلتزم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن ذينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين هذا النهي قال شيخنا النهي هنا للتحريم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين نعم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن إسماعيل في أوسف أخبرنا المسعودي سقطت في نسخة وهو خطأ في نسخة حدثنا يزيد بن هارون المسعودي في الصواب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي نعم عن إسماعيل بن أوسط عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال لما كان في غزوة تبوك وسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسارع وسارع ولا تسارع بدون واو ها تسارع انظر أيضا مستلمين أحمد وسارع ولا تسارع نعم عندك وسارع الناس تسارع نعم تسارع نعم تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فناذى في الناس الصلاة جامعة قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيرا هكذا وفي نسخة العنزة أو بعنزة يعني العصر هو خطأ انظر يد المسند وجدت فعجنوا فعجبوا فعجنوا ونصبوا الخدور بالله ونصبوا طيب انظروا هو امسكم بعيرة ولا بعنزة الصواب بعير قال شيخنا الصواب بعيره نعم وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم فنذاه رجل منهم نعجب منهم يا رسول الله قال أفلا أنبيكم بأعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبيكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا لم يخرجه أحد من أصحاب السنن وابو كبشة اسمه عمر بن سعد هذا من أصحاب السنن الستة الشعب هكذا نقول على شيخنا الستة قال ليست في, في نسخة أمن قل وجه أحد من أصحاب السنن الستة ليست في نسخة كلمة الستة ولعل هذا الأفضل أصحاب السنن أربعة أبو داود والتلميذي والنسائي وابن ماجه ولكن على النسخة لعله يخصر أصحاب السنن يعني الأحاديث وإضافة لي الصيحين لكن أفضل أصحاب السنن أمن قل وجه من أصحاب السنن نعم نعم ضعيره نعم وأبو كبشة تسمه عمر بن سعد ويقال عامر بن سعد والله أعلم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن أب الزبي عن جابر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحذر قال لا تسألوا الآيات فقد سالها قوم صالح فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعثوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله فقالوا من هو يا رسول الله قال أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه قال أبو رغال نعم أبو رغال نعم وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم فيها أن فيه, أبو فيه أبو الزبير عن جابر معلوم أن أبو الزبير عن جابر هذا تدليس لكنه قال الشيخ هنا صرح بالتحديث عند الإمام أحمد رحمه الله انظر المصدر الإمام أحمد في هذا الإسناد صرح عند أحمد نعم نعم فقوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا أي ولقد أرسلنا إلى شيخنا أخاهم في النسب لا في الدين وهو في قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودى في النسب أضع ما يقول في الوطن والبلد نعم أما أخوة الدين لا تكون إلا بالتوحيد لا تكون إلا بالتوحيد والإسلام وأيضا لا تلزع أخوة الدين إلا بالكفر فأخوة الدين ثابتة مع وجود المعاصي كلافة الخوارث وأهل البدع فينزعون أخوة الدين بالمعاصي والكبائر أما عند التوحيد وأهل السنة فأخوة الدين باقية بين المسلمين الطائع منهم والعاصي كلافة الخوارث وأيضا لا يفح اتخاذ أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم إخوانا في الله كما يقول بعض المميعين والضالين وأصحاب التجديد والتنوير من المسلم البحير قطع الله لسانه هذا الخبيث المجرم الاثم يديره الى وحدة الاتيان وغيره ايضا من جماعة الاخوان المسلمين المحمد مرسي نصارى مصر ليس بكفار ليس بكفار والله يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله تالي ثلاثة وهم يفلق بينها من قال ذلك في بصر ولا في الشام ولا في المغرب كل واحد الله حكم عدل جل وعلا والإمام المجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نوقد الإسلام عشر يقول من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا ولكن ولكنه جاهل ولا حول ولا قوه الا بالله نعم و من قبله من قبله حسن البنا قد قال خلافنا مع اليهود ان ما يقوله محمد مصي هذا الحمد لله خبرناهم من كتبهم منذ عقود من الزمن فحسن البنا نفسه مؤسس الجماعه يقول خلافنا ما في مؤتمر كان يمثل وفيه المسلمين مع الأسف في مصر يقول خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا وإنما هو خلاف على الأرض ولياذ بالله نعوذ بالله من ذلك الذين قال الله فيهم لتجدن أشد الناس عجاوة للذين آمنوا اليهود كيف يكون خلافك معهم خلاف على قطعة أرض فإذا انتهى الخلاف عن الأرض أصبحتم إخوانا في إخوانا في الله ولياذ بالله هم يقولون عزيز بن الله هم يخذ الله فقير ورحن أغنياء تعالى الله عن ذلك علوة هذه فهذه الجماعة جماعة منحرفة ليس خطأ أفراد وإنما هو تأصيل للضلال والزيق والحراف وذلك لما مسكوا الحكم سنة ما قالوا مرة الإسلام هو الحل التي كانوا يدغدغون بها ويتلفظون بها ليلة نهار في على اللفتات وفي الشوارع ويقومون يعني يطبعونهم على الجدران بدون استيذان أصحاب الجدران وهذا لا يجوز أنك تعلق شيء حتى ولو فيه دعوة بدون إذن صاحب الجدار لا يجوز أبدا إلا بإذن صاحب البيت أو الجدار فهذا شيء العجيب سبحان الله لما مسكوا الحكم لم يقول استمهوا الحل قالوا الديمقراطية هي الحل ولا حال طب الحكم تحاكم دولة يلا بارك الله فيك كم يلا امن المساعد السنة امن المساعد الكتب التوحيد حذر من الشرك حذر من الأشهرية حذر من الرافضة لا إننا أول شيء فعلا الذهاب إلى الرافضة ولم يذهب مبارك قبله ولا السادات قبله إلى بلاد الرافضة وإن كان وبينهم عداء وقامت الحسينيات في بلاد مصر أهل محمد مرسي كنا نعرف شعر الحسينيات نسمع عنه لكن لم نرى هذا في بلادنا الحسينيات ولا حول ولا خوره بعض المغفلين السفاء ما زال يتشدق أن هؤلاء الناس مغرومون وأنهم كانوا سيقيمون الشريعة واشرموا النهضة الإسلامية نهضة الإسلاميين هؤلاء أفسد الدين, الدين. وأفسد العبادة والبلاد لا قام دينا ولا اقدنا ولا قود يا نعم نعم ما هو نعم في ن... في رواية حدثنا او اخبرنا او الزبير لا انظر حدث اخر رواية اخر بعد او قبل نعم و الى ثمود اخاهم صالحا ايوال خد ارسلنا الى قبيلة ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره جميع الرسل يدعون الى عبادة الله وحده لا شريك لا قال شيخنا حفظه الله لا بد في التوحيد من النفع والاثبات رابد الله هذا إثبات ما لكم من إلها غيره هذا نفي قال بد في التوحيد من النفي والإثبات مع البراءة من الشرك وأهله نعم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه, إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم ويصخرة مفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة فطلعوا قال شيخنا هذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل فالله أعلم ترح عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم ويصخرة من فرده في ناحية الحجر يقال لها الكاتب له الله أعلم به مم. فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراءة صدوا فأخذ عليهم صالح العهود والموافق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به ولا يتبعنه فلما أعطوه على ذلك عهودهم وموافقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودع الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو جندع ابن عمر ومن كان معه على أمره وأراد بقية أشراف سمود أن يؤمنوا أشداء أشراف الشعب في نسخة أشارف فصدهم ذعاب بن عمر بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر بن جلهس وكان لجندع ابن عمر بن عم يقال له شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيدة بن جواس وكان من أشراف ثمود وأفاضلها فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهد فأطاعهم فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوس بن عامة بن الدحيل مهوش ما هو في نسخه مهوش امم وسط شعب ولا ش نعم في نسخه مهوش في نسخه مهوس نعم نعم نعم نعم الراس مم الله عالم في صحاب في صحاب الجين جواس وهواس يقال له مهوس بن عتمة بن الدميل رحمه الله وكان عصبة من آل عمر إلى دين النبي دعوا شهابا عزيز سمود كلهم جميعا فهم بأن يجيب فلو أجابا لأصبح صالح فينا عزيز وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا ولكن الغواث من آل حجر تولوا بعد رشدهم رئابا فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب ماء بئرها يوما وتدعه لهم يوما وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال في الآية الأخرى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وقال تعالى هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وكانت تسرح في بعض ذلك الأودية تريد من فج وتصدر من غيره ليسعها لأنها كانت تتضلع من الماء وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا إذا مرت بأنعامهم نفرت منها فلما قال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها قال قتاده بلغني أن الذي قتل الناقه طاف عليهم كلهم انه طاف عليهم كلهم انهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان ايضا قلت وهذا هو الظاهر لان الله تعالى يقول فكذبوه فعقروها فدمدم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وقال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وقال فعقروا الناقة فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة فدل على رضا جميعهم بذلك والله أعلم قال شيخنا وفقه الله والراضي كالفاعل انتهى كلامه حتى وإن لم يباشر قتل بيده فإنه أيضا رضي عن قتل هذه الآية وكانت هذه الناقة آية ثمود آية صالح عليه السلام لقوم ثمود ناقة الله عز وجل بلا أب ولا أم يعرف فالقسمة يوجد أشياء من الأب بلا أم وهذا في من الأم بلا أب مثل عيسى بن مريم و توجد بلا اب و مثل حواء ومثل هذه مثل هذه الناقه وكذلك كفش اسماعيل عليه السلام والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى سنه اذا ياتي الولد وذرية يصبر والله على كل شيء والله على كل شيء قدير نعم هذا رزق الله الحي تؤدي نعم وذكر الإمام ابو جعفر ابن جرير وحوا خلقته من ضلع ادم عليه السلام وذكر الإمام ابو جعفر ابن جرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقه ان امراه منهم يقال لها عنيزه ابنه غنم ابن مجلز ابن مجلز وتكنى أم, ام غنم ام غنم كانت عجوزا كافرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام وكانت لها بنات حسان ومال جزيل وكان زوجها ذؤاب بن عمر أحد روساء ثمود ومرات أخرى يقال لها صدوف ابنة المحية ابن ذهر بن المحية المحي ذات حسب ومال وجمال وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقت فكانت تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة فدعت صدوف رجلا, رجلا يقال له الحباب وعرضت عليه نفسها إن عقر الناقة فأبى عليها فدعت ابن عم لها يقال له نصدع ابن مهرج بن المحيا فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة بن تغنم قدار بن سالف ابن جندع وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان ولد زنية وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه فهو سالف وإنما هو من رجل يقال له صهياد ولكن ولد على فراش سالف وقالت له معطيك أي بنات شئت على أن تعطر الناقة فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستفز غواتا من ثمود فاتبعهما, فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط وهم الذين قال الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون والغواء المعصية على بصيرة وعين سمى غاوي نعم وكانوا رؤساء في قومهم فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها وكمن لها مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها وخرجت أم غن من عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من احسن الناس من احسن الناس وجها فسفرت عن وجهها على قداري وزمرته فشد زمرته بالزمرته بالزاي اختارها ولا واو الدال زممرته بالزاي بالزاي, بالزاي وزمرته قال الشيخ ان شجاعته وحرضته والله تعالى فتنه النساء فتنه عظيمه يستعملها الاعداء لإفساد المجتمعات ولذي اكتراهم أحيانا يطعنون في الحجاب ويسمونه إرهاب الحجاب العفة والكرامة والنزاهة يسمونه إرهاب وإفساد فالإله بالله نعم فشد على الناقة بالسيف فكسف بالسيف فكسف عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة يقول مثلا ما رأينا متبرجة أبدا تفجر إذا الحجاب لا داعي هذا يقول الشيخ ميزو أيضا الحجاب ليس من الدين الحجاب ليس من الدين وما رأينا واحدة متبرجة على البحر بملابس البحر أو ما أدراك ما ملابس البحر إن كان هناك ملابس أصلا لكن الحال كما قيل اليوم يبدو بعضه أو كله وما بقى منه فاني احله ولا حول ولا قوه الا بالله ومع ذلك يقول هذا المجرم الآثم اصحاب الاسلام التجديدي التنويري المسائل المراقب بالشيخ ميزو يقول الحجاب ليس من الدين فكانه لم يقرع اذنيه يوما قول الله عز وجل قول الله عز وجل جل واذا سالتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن فنقول لميز قطع الله لسانه لباس البحر إذناء حينما تخرج المرأة ساترة شيئا من فرجها هذا هو الإذناء الذي أمر الله به نساء النبي أطهر النساء والمؤمنين ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يغرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ألم يقرأ هذا السفيه ما جاء في البخاري عائشة رضي الله عنها نعم النساء والنساء والأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدن إلى مروقهن المعلقة فاعتجرن بها خرجنا خلف رجالهن كأنهن الغربان يعني سود لا يرى منهن شيئا لا يرى منهن شيء. لكنه سبحان الله الضلال والغي ولي فهذا وجل يعني يعلم هذا يعلم هذا ولكنه الضلال أولا يتربوا احيانا في ايران تربيهم دولة فالس الكافرة المجرمة الرافضة أعداء الإسلمين في هذا اليوم أعداء من اليهود والنصارى والأمريكان ودول الكفر دولة إيران فهي العدو الحقيقي الدولة الفالسية الرافضية الخبيثة يتربأوا أحيانا أن يأخذون الأموال ويأخذون عددا للناس ربونهم هناك ويأتوا هذه الأفكار المنحرفة أو يتربوا على موائد اللئام في أمريكا وغيرها من بلاد الكفار ويأتون هنا ويرفعونهم وكان من أول من فعل ذلك السعد زغلول مع الأسف وجاء بالثورة وهكذا حتى كل الثورات فيها فساد كما قال محمد الثاني رحمه الله لا يعرف تاريخه من قبل الشر الله. لا يعرف في تاريخ الأمة خروج ولا ثورة إلا كانت المفاسد أكثر من المصالح إن وجدت مصالح. لا يوجد شيء اسم ثورة فيها خير أبدا كله شر والعياذ بالله نعم <تصفيق> ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها ثم طعن في لبان جاءت صفية زغلول هذه وخلعت الحجاب في ميدان التحريض الذي يوجد الآن يخل منه الثورات والمظاهرات خلعت الحجاب ومن يومها سمي ميدان التحريض يعني التحرر من الحجاب والعفة ولا حول ولا قوة إلا أبناء وكنا النساء لا يعرفن أبدا بكشف الوجه في بلادنا مصر كانت المراه تلف النعاه على بدنها تستر كل بدنها فجاءت هذه واسفرت عن وجيعة ومن يومها تبوء باثم من كل مراه اسفرت عن وجيعة ورياض بالله هذا في سنة 500 في الخمسينات ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سخبها وهو فصيلها حتى أتى جبلا منيعا فصعد أعلى صخرة فيه ورغى فرغى عبد الرزاق عن معمر عن سمع الحسن البصرية قال شيخنا في لبتها فنحرها اللبه بين العنق والصدر اشتهى كلامه وهذه اللبه تقطع في الذبح وفي النحر في لبه البعيد يدرى في صفحة عنقه فإذا سقط تقطع اللبة والورج الآخر هناك ودجان القان في صفحتي العنق ولبة فهذه تقطع كلها في في الذبح وفي النحر ولا يلزم إزالة الرأس كلها إنما مجد قطع الودجين وقيل أحدهما مع اللبه يتم الذبح والنحر بذلك نعم <تصفيق> فروا عبد الرزاق عن معمل عن من سمع الحسن البصري أنه قال يا رب أين أمي ويقال إنه رغى ثلاث مرات وإنه دخل في صخرة فغاب فيها ويقال بل اتبعوه فعقروه مع أمه فالله أعلم الله أعلم, الله أعلم نعم فلما, فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة بلغ الخبر, الخبر صالحا فلما فعلوا ذلك فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة بلغ الخبر صالحا عليه السلام فجاءهم وهم مجتمعون فلما رأى الناقة بكى وقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء فلما أمسى أولئك التسعة الراهط عزموا على قتل صالح عليه السلام التسعة الراهط مم فلما امسى اولئك التسعه الرفط عزموا على قتل صالح عليه السلام وقالوا إن كان صادقا عبد قبلنا وان كان كاذبا الحقناه بناقته قالوا تقاسموا بالله لنبيتن له واهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فلما عزموا على ذلك وتواطعوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله صالح أرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل موتهم واصبح سمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من ايام النظرة وجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام ايام النظره يعني التي قال لهم صالح تمتعوا في ذلك لثلاثة أيام نعم النظره يعني التاخير ومنه قال الله عز وجل فالاظره الى ميسره يعني تاخير الحق الى اليسر امرهم قال ربي فانظرني يعني أمهلني إلى يوم يبعثه نعم نعم قرأت قبل موتهم عيد نعم. فرض خطهم سلفا وتعجيرا قبل قومهم نعم. وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التاجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة وأصبحوا في اليوم الثالث في أيام في أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسوده فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك نسى الله العافية <تصفيق> هذا يعني دليل على قسوة القلب جالس متهيئ منتظر عذاب الله وذلك أن يتوب ليدفع بهذه التوبة نقمة الله وعذابه وبلاءه به إذا به جالس يعني ينتظر في كبر عذاب الله عز وجل صلى الله العافية صلى الله السلامة فالذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء لم يوفقوا إلى قولهم ايدنا به وإنما قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابهم فاستفتحوا فجاءهم الفتح كما قال الله إن تستفتحوا فقال جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت نعد لا يدرون ماذا يفعل ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب وقد أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي صرعى لا أرواح فيهم ولم يفلت منهم أحد لا صغير ولا كبير لا ذكر ولا أنثى قالوا إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بن السلق ويقال لها الزريقة وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت قال قالوا إلا جارية كانت مقعدة إلى آخرة استثناء الجارية وكل القصة تحتاج إلى دليل انتهى كلامه يعني بهذه الصورة وإلا أن قوم صالح أهلكوا فهذا لا شك فيه كما جاء في القرآن العظيم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها نعم طيب لعل نقف عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم